وَلَقَدْ جَالَنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمَاءَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن جِئْنَا وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ نَاقِحَ حَفَّاً أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَشْطَيْنَاكُمْ وَمَا عَنْتُمْ لَهُ بِخَادِمِينَ وَ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسلوم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 فَرُصَالٌ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعَ لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابْنَ آدَمَ هَي تكون مع الساجدين